بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا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 فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوق إنا لمنجوهم أجمعين الا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إِنَّكُمْ قوم منكرون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 ورسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون